آيات الشفاء للمريض يكتب ويشرب ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم المؤمنين وشفاء لما في الصدور لهدى ورحمة للمؤمنين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون واننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مريض فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء لوجع العين قرأ هذا الدعاء عليه اللهم متعني ببصري واجعل الوارف مني وأرمي في العتوري منظرني على من ظالمني، ولو قرأ المحموم هذا الدعاء شفاه الله بسم الله الكريم نعوذ بالله العظيم من شر كل أرق النعار ومن شر حر النار ومن عاد مريضا وقرأ عليه هذا الدعاء سبع مرات شفاه الله أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك. من قرأ هذا في مرضه أربعين مرة، إن مات مات شهيدا، وإن عفاه، وإن عفا الله غفر جميع ذنوبه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.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 ثم يقول قم بإذن الله تعالى قم بإذن الله تعالى قم بإذن الله تعالى ويتعب بذل خذير عليه السلام هذا الدعاء ويعوذ المؤمنون أعيدكما بكلمات الله طامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين الله شفاء المغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام على نوع في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحصنين إنهما من عبادنا المؤمنين سلام على إلية كذلك نجزي المحصنين إنه من عبادنا المؤمنين وسلام على الم سليم، والحمد لله رب العالمين سلام هي حتى مضدع الفجر دعاء للحمد يكتب ويشرد ماءها ويغسل بها وجهه وهو رواية عن أحمد البوني، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن إلا بالله صرخ صارح من نار ومن نور وأجر الله يضفر النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على فجال قيتها الحمى أخرجي من المخ إلى العظم ومن العظم إلى اللحم ومن اللحم إلى التم ومن الثني الجلد ومن الجلد إلى الشعر ومن, ومن الشعر إلى عباد الأمثال فانكثي فيها ما الله لا هون ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أزيمة للحميين يكتب ويعلق على عرض المحبور براة من الله العزيز الحكيم إلى أم الدم التي تأكل اللحمة وتشرب الدمى وتهشب العظم أما بعد يا أمم اليمن إن كنت مؤمنة بالله واليوم الآخر فبحق محمد صلى الله عليه وسلم وإن كنت يهودية فبحق مرسل كليم عليه السلام وإن كنت نصرانية فبحق عيسى بن مريم عليهم السلاة ألا كرت لفلان ابن فلان أحمى ولا شلت له دمى ولا هشمت له عظمى وتحولي عنه إلى من اتخذ مع الله إلها آخر لا إله إلا هو العزيز الحكيم وإلا فأنت بريئة من الله والله بريئ وحصول الله ونعم الوكيل ولا حول ولا أقوة إلا بالله العظيم وصلى الله وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الحمي يكتب كل سطر في ورقة ويشهد عند مسه بسم الله إنا عطيناك الكوثر يريد الله أن يخفف عنكم الرحمن فصل لربك وانعر ذلك تخفيف من ربكم الرحيم إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ هَا الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنُّكُمْ وَكَذَا لِلْحُمِّيِّ يُكْتَبُ عَلَى ثَلَافِ وَرَقَاتٍ وَيُشْرَبُ أُرُوثٌ مُقَطَّعَةٌ أَعُوذُ مِنْ شَرِّ الْأَشْرَارِ بِسْمِ اللَّهِ الشَّافِيُّ هُوَ ان طيبا كل كوتو يم لي خلينا بسم الله الكافي هو الله صل ربيكا والنها مغوش دبره شازش بسم الله المعافي هو الله إن شانك هو الأبر كفشت حياته شكر ميز دعاء يكتب على ضح التميمتي اسمك الله ما أنشيلكم يا ما شر الله العزيز التافع لها في أن تتركوا حامل كتابي هذا فلان ابن فلان أو فلان تبنتي فلان لعسر الولادة تكتبه وتعلق في, في فخرها الأيساب لي بسم الله الرحمن الرحيم وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربيها وحقت آليا شرائيا أطنائي أصبأوث آل شضاي وكذا بعسر البلادة يقرأ عليها سبع مرات بسم الله الرحمن الرحيم يا خالق النفس من النفس ويا مخريص النفس من النفس ويا مخورج النفس من النفس وكذا لعسب الولادة يكتب ويعلق على رأسها فإذا خلصت رفع من رأسها سمي الله الرحمن الرحيم يوم ترَنَها تَذْهَلُ كُلْ مَرْضَعَةٍ عَمَّا أرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلْ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا أَوَلَمْ لم الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ والأرض رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۚ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۖ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ لم يلبثه إلا ساعة من نهار